وعنك سولفوا للناس يعقد من الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق الراس يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثلها دار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 يا قصة حب مكتوبة قطر يا فوق وقرر على ترابك ربا إنسان بذل جهد بقويمان وصرتي ثامن عجوبة بهالدنيا حديث أوطان على ترابك ربا إنسان بذل جهد بقويمان وصرتي ثمن عجوبة بها الدنيا حديثة وطار يا شمس حيرت أقمى يا دار ما مثلها هدى قطر, قطر يا تاج فوق الراب عنك سلفوا للناس يعقد الذهب والماس يا قصة حب مكتوبة قطر يا تاج فوق وقرر وسط جوك يا رفرف طير ونسماتك هواها غير دعا كل ومطلوبة قطر يعلك زيادة خير وسط جوك يا رفرف طير ونسماتك هواها غير دعا كل ومطلوبة قطر يعلك زيادة خير يا شمس حيرت أقمار يا دار ما مثل هدى قطر يا تاج فوق الراب وعنك سلفوا للناس يعقد من الذهب والمعص, والمعص يا قصة حب مكتوبة, مكتوبة قطر